الوطنية الحق الوطنية ليست أن تخرج أو تخرج أمام الملا فتصرخ أو تصرخي بأعلى صوت وأخفض يدين أنا وطني أنا وطنية بل الوطنية أن يمكث الجسد في موقع عمله وتخرج الأعمال أمام الملأ فنصرخ بأعلى يدين وأخفض صوت أنا وطني أنا وطنية الوطنية ليست المجاهرة بالثناء أمام الملأ وإضمار الهجاء مع خاصتك وذويك بل الوطنية أن تقول عن الحسن حسن وعن السيء كيف يصبح حسنا ليت كل مواطن ومواطنة يعلمان أن الوطنية ليست حديثا عن الوطن في سبيل استثمار شخصي بل هي حديث عن استثمار شخصي في سبيل الوطن الوطنية ليست مقالا معلباً تعيد استخراجه من ثلاجة مشاعرك كلما امتدت موائد اليوم الوطني حتى إذا قيل يا أرض بلعي ماءك قمت بتجميد مشاعرك مرة أخرى حتى يحين موعد وطنيتك في العام القادم الوطنية الحقة هي أن تنتمي انتماء يتسرب في أدق أوعيتك وأصدق أدعيتك ألست الذي تدعو لك ولوطنك قائلا اللهم آمنا في أوطاننا هل تراك تكون امنا في وطن قلق الوطنية هي تمثيل وحدوي صغير يحاكي آمال الوحدة الإسلامية الكبرى إذا اتفقنا على مفهوم الوطنية الجاذب للنابذ المزدهي للمزدري الجامع للمشتت فإنه يحق لنا بفخر أن نحتفل بهذا النموذج الوحدوي الطموح